يا رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت ويامي الليب يا ملايا يا رب تهديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا أشكيك هم من داخل الصدر مكبوت ويامي يليب الخطايا ملايا إلا ذبك من كان طايع ومبخوت في من يلوذ المرتكب للخطايا تجديني قبل لحظة الفوت وتغفر ذنوبي يا كريم العطايا اشكيكي هم من داخل الصدر مكبوت ويامي اللي بالخطايا